فَلَمَّا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ نُوحٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْ جَاءَ لَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَ قَدَّرْنَا لَهَا مِنَ الْغَادِرِينَ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما يشركون أما خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أإِنَّ لَنَا مِن دُونِهِ آلِهَةً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 فَإِذَا دَعَا وَيَكشفُ السُّورَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ, ويجعلكم خُلَاصَةً أَرْضَ إِلَٰهٌ مَّا لِلَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمْ إِنْ يَهْدِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وان يونس رجيا حبشر بين يدي رحمته الهه الله تعال الله من ما يشرك